الفوز العظيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمهم في الدنيا لَوْلَا لَكُنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ فَأَعْقَبَهُمْ نفاقا في قلوبهم إِلَى يوم يلقونه بما أخلف الله, بما أخلف الله ألم يعلموا في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جَزَاءً ونجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا ان رضيتم بالقعود اول مره فوق عدو مر الخالفين ولا تصلي على أحد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 لكن النابلسي <önemli> أعوذ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين and then oh, oh, oh. وسيرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ الى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون إليهم لتورث يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم اللَّهَ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقدروا أن يعلموا حدود ما صلوات الرسول. ألا إنها قبر لهم سيدخلهم الله في رحمته. لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم